بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نورنا بأنوار الفهم وأزل عنا ظلمات الوهم اللهم املأ قلبنا بمحبتك وحشه بمعرفتك ونوره بأنوارك اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهما سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما يا رب العالمين اللهم عليك توكلنا وعليك اعتمدنا أنت المستعان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأقول مستعينا بالله مع العجز والضعف والتقصير والافتقار إلى مدد العزيز القدير في شرح هذا السفر العظيم كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع ليعسوبي المتأخرين الإمام منصور البهوتي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدارين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أقول هذه الجملة العظيمة التي شرعت لنا السنة النبوية البدء بها في المكاتبات والمؤلفات والرسالات ونحوها سوف نرجع الحديث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى موضعها في المتن حيث هناك تفصيل الشارح رحمه الله تعالى حتى نتفاد التكرار في الشرح قال الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام ومعنى شرح صدر أي وسع قلبا فالله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية عبد وسعى قلبه لقبول أنوار الهداية قال صلى الله قالوا, قالوا قالوا يا رسول الله كيف يشرح صدره قال نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح فالمصنف يقول الحمد لله الموصوف بتوسيع صدري من أراد هدايته للإسلام لقبول أنوار الهداية ولقبول أنوار الإسلام ثم إرادة الهداية للإسلام هي فضل منه سبحانه وتعالى كما هو مقرر عند أهل السنة فمن هداه هداه بفضله ومن أشقاه أشقاه بعدله هذه العبارة وهذه الجملة فيها نكتتان بلاغية النكتة الأولى هي الاختباس والنكتة, والنكتة الثانية هي براعة الاستهلال والاقتباس هو أن يضمن المتكلم منثوره أو منظومه شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منهما وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى حيث ضمن عبارته قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والتغيير اليسير الموجود في هذا التضمين لا يضر بالتضميم كما هو مقرر عند أهل الفن ثم النكتة الثانية هي نكتة براعة الاستهلال وبراعة الاستهلال عند علماء البلاغة هي أن يأتي الناظم أو الناثر في اتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشعارة لا بالتصريح وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله في قوله شرح لأنه يشير بها إلى أن هذا الكتاب كتاب شرح قال عليه رحمة الله وثقها في الدين من أراد به خيرا أيضا هذه الجملة فيها ذات النكتتين البلاغيتين الموجودتين في الجملة التي قبلها حيث أنه اقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأيضا أتى ببراعة استهلاق حيث أنه يشير إلى ان الكتاب مؤلف انما هو كتاب فقه من قوله في قوله فقهه وفهمه فيما احكمه من الاحكام فهمه اي علمه عرفه فيما احكمه يعني اتقنه عرفه فيما أتقنه من الأحكام فما العبارة أي عرفه فيما أتقنه من الأحكام والأحكام جمع حكم وهي والحكم هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين والأحكام التكلفية كما هو معلوم تنقسم إلى خمسة أقسام واجب وحرام ومستحب ومباح ومكروه أقول هذه الجملة أيضا فيها براعة استهلال حيث أنه يشير إلى أن المؤلف إنما هو عبارة عن جملة من الأحكام قال أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس هذا أيضا فيه إشارة إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وتكراره للحمد لا يعتبر من الإطناب المذموم إنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كرر الحمد في قوله عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه وهو سيد البلاغاء صلى الله عليه وعلى اله احمده ان جعلنا من خير امه اخرى للناس وخلع علينا خلعه الاسلام خير لباس الخلعة كما في المعجم الوسيط ما تخلعه من الثياب ونحوها ويقال خلع عليه خلعة أي أعطاه وألبسه إياها فهو يقول الحمد لله نحمد الله أحمد الله الذي ألبسنا لباس الإسلام خير لباس الذي ألبسنا لباس الإسلام الموصوف بأنه لباس الإسلام الموصوف بأنه خير لباس فخير نعت لخلعة ولكنه لم يؤنث كما أنث منعوته وموصوفه لأن خير اسم تفضيل مضاف إلى نكرة وإذا وضيف اسم التفضيل إلى النكرة فإنه يلزم تذكيره ولا يجوز تأنيثه قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإن لمن يضف أو جرد وإن لمن يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن وحدا يعني يفرد فلا, فلا يثنى ولا يجمع طيب قال عليه رحمة الله أيضا مع اقتباس وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل, أفضل الصلاة والسلام وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام الأنام هم الجن والإنس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام آآ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولا دي آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المخلوقات وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال وَأَشْهَدُ أَنَّ سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده وَرَسُولُهُ وحبيبه وَخَلِيلُهُ المبعوث لبيان الحلال والحرم قوله المبعوث لبيان الحلال والحرم هذا أيضا فيه براعة استهلال إشارة إلى أن هذا الكتاب إنما هو تبيان للحلال والحرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام أما بعد فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع وهو الزاد فزاد المستقنع هو مختصر لكتاب المقنع هذا المختصر تأليف للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى المقدسي الحجاوي طبعا الحجاوي نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس ثم الصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق الدمشقي تغمده الله برحمته توفي رحمة الله عليه سنة تسعمائة وثمانين وستين وأباحه أي أسكنه بحبوحة أي وسط جنته وأباحه بحبوحة جنته أي أسكنه وسط جنته وفي الحديث من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ثم يبين حال شرحه هذا فيقول يبين حقائقه فهو يكشف عن حقائق هذا المثن وحقائق مسائله يوضحها ويوضح معانيه ودقائقه فهو يبين ما يتضمنه اللفظ ويدل عليه وهو المعنى وكذلك يبين غوامض هذا المدن ويجليها واضحة للعيان كما فعل رحمة الله عليه فالدقائق هي جمع دقيقة وهي المسألة الغامضة مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها قيود جمع قيد وهو ما يؤتى به لجمع أو منع أو بيان واقع ما يؤتى به لجمع أو منع أو بيان واقع فهو يقول لقد بينت معاني الزاد وكشفت عن غوامض الزاد وأضفت أيضا بعض القيود التي يلزم التنبيه عليها يتعين بمعنى يلزم التنبيه عليها قال وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك وهذا من تواضعه رحمة الله تعالى عليه فهو أهل لهذا الكتاب بل لما هو أعلى منه فهو شارح الإقناع وشارح المنتهى وله من الكتب المؤلفة متنا وشرحا الشيء الذي يجعلك تعترف له بقطبيته في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لكن ضروره كونه لم يشرح لكن ضروره كونه لم يشرح اقتضى ذلك يعني هذا الكلام أيضا في سياق تواضعه يقول من باب التواضع أنا لست أهلا لشرح هذا الكتاب ولكن اضطرلت إلى ذلك بسبب أن هذا الكتاب لم يشرح ولذلك نفهم من هذا أنه لم يكن قبل هذا الشرح شرح لزادي المستقنع ويقال أن الشيخ سليمان بن علي شرحه فلما تقابل مع الشيخ منصور البهوتي في الحج واطلع على شرح الشيخ منصور اكتفى بشرح الشيخ منصور لما وجد فيه من الاستيفاء ومن توفية هذا الكتاب حقه والله المسؤول بفضله أن ينفع به يعني بالشرح كما نفع بأصله اللي هو المتن وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم الزلفى هي القربة يسأل الله أن يجعل هذا الشرح مقربا إلى الله سبحانه وتعالى وسببا للسكنة في جنات النعيم الدائم الآن يبدأ في شرح كلامي الإمام الحجاوي صاحب الزاد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحن بإذن ونحن بإذن الله سنشرح هذه الجملة على مرحلتين المرحلة الأولى سنشرح بسم الله وما يتعلق بها من أحكام نحوية ونحوها المرحلة الثانية الرحمن الرحيم فأما بسم الله فالباء حرف جر اسم مجرور بالباء وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ومن المعلوم أنه لا يجوز ابتداء جملة كهذه بجار ومجرور إذ لابد للجار والمجرور أن يكون متعلقا بفعل وشبهه مما يمكن التعلق به فلذلك كان لابد من تقدير فعل محذوف وهذا الفعل قدره أهل العلم بأبدأ أو أؤلف فعله او اقدم ولعل قد يكون الفعل المقدر تقديره يرتبط شيئا ما بمعنى الباء فلنأتي بمعنى, بمعنى الباء وبالمعنى المقصود من الباء ثم بعد ذلك نوصله بالفعل بالفعل المقدر الباء هنا اختلف أهل العلم في معناها فمنهم من قال هي للاستعانة ومنهم من قال هي للملابسة والملاصقة على وجه التبرك ومنهم من قال هي للتعدية والمعاني الثلاثة كلها موجودة ومستعملة للباء الاستعانة والملابسة والتعدية قال ابن مالك رحمه الله بالبستعن وعدي عوض الصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي وعلى هذه التقديرات فسيكون تقدير الفعل إذا قلنا الباء الاستعانة تقدير الفعل أؤلف مستعينا باسم الله إذا كان للملابسة لاجل التبرك بالبداء بهذا الاسم الأعظم سيكون التقدير أؤلف ملابسا على وجه التبرك بسم الله إذا كان المقصود من الباء التعدية فسيكون التقدير أقدم اسم الله أقدم اسم الله أقدم أقدم اسم الله إذن هذه كلها تصلح لأن تكون معنا لهذه الباء وأيضا هذه الأفعال لأن تكون متعلق هذا الجار إذن لابد للجار والمجرور أن يكون متعلقا لابد للجار أن يكون متعلقا بفعل أو شبهه مما يمكن التعلق به لأن بعض عهل العلم ذكروا أن حروف الجر ما سميت بهذا ما وسمت بهذا الوسم وهو الجر إلا لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء إلا أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء إذن فهي متعلقة بأؤلف إما مستعينا بسم الله أو ملابسا على وجه التبرك ببسم الله بسم الله أمقد الثانية قلنا أن من معاني بسم الله من معاني الباء التبرك وهو أولى كما رجح ذلك غير واحد فلماذا لم يقل المصنف رحمه الله تعالى بالله الرحمن الرحيم لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول أولا اقتداء بالكتاب العزيز وثانيا أنه أراد كما مر معنا في معنى الباء التبرك بذكر اسم الله تعالى وإذا أتى بالباء على الوجه الذي قلناه أي بحث في اسم قال بالله سيكون في هذه الحالة ستكون في هذه الحالة الباء لليمين وليس للتيمن وهو التبرك وهو فرق وفرق شاسع بين اليمين والتيمن إذن هو أتى بسم الله بلفظة اسم حتى يكون المقصود من الباء التيمن وهو التبرك لليمين النقطة الثابتة في بسم الله النسم مضاف مفرد مضاف ورفض الجلالة مضاف إليه معرفة بل هو أعرف المعارف والمفرد المضاف إلى معرفة هو من صيغ العموم وهذا يعني أن أنك تتبرك بكل اسم لله سبحانه وتعالى أنك تؤلف مستعينا أو متبركا بكل اسم لله سبحانه وتعالى لأن اسم هنا هي صيغة من صيغ العموم فيعم كل أسماء الله سبحانه وتعالى ننتقل الآن إلى المرحات الثانية وهي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسماني دلاني على صفة الرحمة والمقصود بالرحمة هنا الإنعام أو إرادة الإنعام كما فسرها المصنف رحمة الله تعالى عليه إذ أن الإنعام هو ثمرته والتسير بالثمرة جائز في لغة العربي فقال الرحمن الرحيم قال الإنعام أو إرادة الإنعام إرادة الإنعام فالإنعام تفسير بالثمرة إرادة الإنعام تفسير بالصفة التي تنتج عنها الثمرة وهي الإرادة هذا أولا ثانيا الإسمان كما مر معنا يدلان على الإنعام وإن كان يختلفان في المقصود من الإنعام فالرحمن تدل على الرحمة الواسعة وهو الذي عبر عنه المصنف بكمال الإنعام والرحيم تدل على الرحمة الخاصة الرحمن تدل, تدل على الرحمة العامة, الرحمة العامة الرحيم تدل على الرحمة الخاصة الرحمة الخاصة لذلك عبر عن الرحمن بكمال الإنعام وعبر عن الرحيم بما دون كمال الإنعام هو إنعام لكنه ليس, ليس بكماله لأنه خاص بالمؤمنين بينما الرحمة العامة التي تعم المؤمنين وغيرهم المرحلة الثالثة أو أقصد النقطة الثالثة في المرحلة الثانية وهي وهي تفسير الرحمن الرحيم كلمة الرحمن الرحيم كلمتان تتفوق تتفوق وتغلب أضدادها وضد الرحمة الغضب فالرحمة غلبت الغضب وسبقت الغضب وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل سبقت رحمتي غضبي وقال إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي فالرحمة تسق وتغلب الغضب وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه من أن ملاصقة الرحمن لإسم الذات تذل على أن هذه, الصف... هذه الصفة سبقت ضدها وهو الغضب وأيضا وجود الرحمن في هذه البسملة وتكرار البسملة الذي يلزم منه تكرار صفة الرحمة دليل على غلبة صفة الرحمة على ضدها وهو الغضب إذن هذا ملخص القول في بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبدأ نطبق هذا الملخص وننزله على شرح المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس الأقدس يعني الأطهر والتقديس هو التنزيه فقال أي بكل اسم للذات الأقدس هذا الذي أشرنا إليه مأخوذ من العموم الذي, الذي يستفاد من المفرد المضاف وهو بسم الله فباسم الله مفرد مضاف يفيد العموم إذن يفيد الاستعانة أو الملابسة على وجه التبرك بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس وهو الله سبحانه وتعالى ثم قال الموصوف هنا ينتقل إلى, إلى الشق الآخر وهو الرحمن الرحيم قال الموصوف بكمال الإنعام يعني الرحمن أو ما دونه أي دون كمال الإنعام يعني الرحيم أو بإرادة ذلك يعني أو إرادة كمال الإنعام هذا كتفسير للرحمن أو إرادة ما دون كمال الإنعام وهو تفسير الرحيم أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك هذا هو الفعل المقدر المحذوف الذي تتعلق به الباء في بسم الله وكأن تقدير العبارة أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك فهنا في الشرح في الشرح وهو في الشرح يذكر التقديرات ويكذكر المحذوفات قدم المتعلق على المتعلق به وهو الفعل العامل ثم بيّن أن المقصود بالبائي أن المصنف يرى أن المقصود بالبائي إما الاستعانة أو الملابسة على وجه التبرك وقلنا أيضا هناك قول ثالث ب بأنها للتعدية وكلها معاني صحيحة للباء ثم انتقل إلى آخر, ما آخر إلى آخر مسألة تحدثنا عنها وهي الإشارة إلى سبقي صفة الرحمة على ضدها وغلبتها على ضدها قال وفي إيثار هذين الوصفين لذانهما الرحمن الرحيم المفيدين للمبالغة في الرحمة لأن كل منهما كل منهما هو صيغة مبالغة على وزن فعلان وهو صيغة مبالغة والرحيم على وزن فعيل وهو أيضا صيغة مبالغة وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها واحد ثم نمضي قليلا حتى تأتي وغلبتها اثنين إذن هو ايثار هذين الوصفين يدل على سبقي الرحمه يعني سبقهما وغلب وغلبتهما على اضضاضلهما اذا يقول وفي ايثارها ايثار هذين الوصفين المفيدين المبالغه في الرحمه اشاره لسبقها اي الرحمه من حيث ملاصقتها لاسم الذات طيب. إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات سبقت ماذا سبقت ضدها وهو الغضب وهو الذي يشير إليه الحديث هذا السبق يشير إليه حديث سبقة رحمة غضبي فإتيان المصنف وإيثاره لهذه الصفة بأن تكون ملاصقة لاسم الذات بأن جاءت بعد, بعد اسم الذات وهو الله سبحانه وتعالى في التسمية هذا دليل على سبق هذه هذه الصفة على ضدها وهو الغضب الإشارة الثانية الغلبة أي أيضا إيثار المصنف رحمه الله تعالى لهذه الصفة بأن تكون في البسملة فتتكرر مع تكرار البسملة هذا إشارة إلى غلبة هذه الصفة على ضدها وهو الغضب ثم أيضا ذكر دليلا ثالثا يدل على يدل على هذه الصفة على ردها قال وعدم انقطاعها وعدم وعدم انقطاعها فعدم انقطاع هذه الصفة دليل على غلبتها على ردها وهو الغضب فصفة الرحمة صفة لا ينقطع الاحتياج إليها أبدا بل هي دائما يحتاج إليها كل الخلق أجمعين إنسهم وجنهم مسلمهم وكافرهم وما عدا ذلك إذن فالمصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إن إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة اثار هذين الوصفين على ضدهما عن طريق ملاسقتها لاسم الذات وعن طريق تكرارهما هذا يدل الأول يدل على سبقها على أضادهما والثاني يدل على غلبتهما على أضادهما وأيضا مما يؤيد غلبتهما على أضادهما عدم انقطاعهما فالرحمة والنعمة صفة يحتاج إليها المخلوق في كل وقت وفي كل حين وفي كل لحظة فهي لا تنقطع فهذه المرجحات الثلاثة المرجحات الثلاثة ترجح صفة الرحمة على صفة الغضب وتدل على سبقها وغلبتها عليها ثم يتطرق إلى مسألة تقديم اسم الرحمن على اسم الرحيم لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ قال وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلمين من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى طيب لماذا قدم الرحمن؟ قال قدم الرحمن لأنه علم في قول من الأقوال اختلف علماء اللغة هاي الرحمن علم لله أم أنه صفة من صفاته لكنها تشبه العلم في كونها لا يوصف به غيره أي مختصة به سبحانه وتعالى قال على القول الأول بأنها بأنها بأنها بأن الرحمن علم لله العلم مقدم رتبة على الصفة والتقديم دائما يكون لتقديم الرتبة أي التقديم دائما في اللفظ مبني على التقديم في الرتبة في الأصل ورتبة العلم مقدمة على رتبة الصفة لأن الصفة تتبع غيرها أما العلم فإنه لا يتبع غيرها أو كالعلم أي أن الرحمن في قول هو ليس بعلم وإنما صفة تشبه العلم في كونها لا يوصف بها إلا الله أي في كونها مختصة بالله وأيضا هذا محتى لو قلنا بأنها صفة على هذا الوجه هذا يسبغ البدء بها لأنها تتقدم على ما سواها من الصفات وتتميز على ما سواها بالصفات بكونها تشبه العلمة في اختصاصها بالذات المقدسة وبوصف الذات المقدسة قال أوك العالم من حيث أنه لا يوصف به غيره هذا, هذا وجه كونها تشبه العلمة هذا وجه شبهها بالعلمين من حيث أنه لا يوصف به غيره يعني من حيث أنه سبحانه وتعالى لا يوصف به يعني لا يوصف وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث لأنه لا يوصف به لا يوصف به أي لا يوصف بالرحمن غيره أي غير الله سبحانه وتعالى وقدم الرحمن لأنه علم في قول اوكل علامي من حيث انه نعم انه يعني الرحمن من أنه الرحمن لا يوصف به اي ايضا الرحمن غيره اي الله سبحانه وتعالى اذا الضمير الأول والضمير الثاني يعودان على الرحمن والضمير الثالث يعود على الله سبحانه وتعالى فمنحيث أنه انه اي الرحمن لا يوصف به اي الرحمن ايضا غيره اي الله سبحانه وتعالى لأن معناه يعني الرحمن اض informal فعلها الرحمن لأن معناه أي الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لأنه لا منعم حقيقة إلا الله المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لأن الإنعام في الحقيقة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إذ أن الفاعل حقيقة هو الله والإنعام فعل النعمة فعل الإنعام فعل والفاعل حقيقة هو الله الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر عند أهل السنة فلذلك الإنعام الحقيقي لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يوصف به إلا الحق سبحانه وتعالى وابتدأ بها أي بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز طبعا البسملة وبصيغة بسم الله الرحمن الرحيم هذه اختلف في اول من بدأ بها فقيل ان اول من بدأ بها هو سيدنا سليمان عليه السلام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ كتاباته ببسمك اللهم حتى نزلت عليه آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فيقول هو اعتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز إذ أن القرآن سبحانه القرآن الكريم مبتدأ بالبسملة وعملا بحديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر كل أمر ذيبال أي ذي شرف وشأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة وفي رواية بالحمد, بالحمد لله فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله يعني هناك رواية بسم الله وهناك رواية بحمد الله فأراد أن يجمع بين الفضلين فقال بسم الله وقال الحمد لله وجدير بالذكر أن بعض أهل العلم قد جمع بينهما بأن قال المقصود, المقصود ذكر الله تعالى يعني مطلق ذكر الله وهذا توجيه حسب قال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود الحقي المتصف بكل كمال على الكمال يقول الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه معنى يعني مبنيان على معنى اللام هل مقصود باللام هنا لام الجنسية أم لاموا الاستغراق هل مقصود بأل هنا قال التعريف أل الجنسية أم قال الاستغراق أل الجنسية تعرف الجنس ولا تلتفت تعرف الجنس بغض النظر عن أفراده بينما الاستغراقية هي تستغرق جميع الأفراد وتعم جميع الأفراد فذكر المعنيين فذكر المعنيين على أساس الاختلاف في معنى اللام في الحمد لله فإن قلنا بأن المقصود بالألف واللام هنا الجنسية فسيكون المعنى أي جنس أي, أي, أي جنس الوصف, الوصف بالجميل مملك لله جنس الوصف بالجميل الوصف بالجميل هو الحمد الحمد هو الوصف بالجميل فيقول جنس الوصف, الوصف بالجميل جنس الوصف بالجميل مستحق لله أو مملوك لله وإن قلنا بأن الأل هنا استغراقية سنقول كل فرد من أفراد الوصف بالجميل مستحق لله قال أي جنس الوصف بالجميل هذا بناء على, على أن الجنسية أو كل فرد منه أي أي كل فرد من جنس الوصف أي كل فرد من جنس الوصف بالجميل هذا بناء على أن الأل استغراقية مملوك أو مستحق للمعبود بالحق مملوك أو مستحق معنيان أيضا مبنيان على معنى اللام في لفظ الجلالة اللام الجارة في لفظ الجلالة هل المقصود بها الملك أو الاستحقاق بعض العلماء فرق بين الملك والاستحقاق وقالوا بأن الملك. هو هو الاختصاص الواقع بين ذاتين ثانيهما لا يملك الاختصاص الواقع بين ذاتين بين ذاتين ذات وذات ثانيهما يعني ثاني الذاتين لا يملك تقول مثلا هذا القلم لزيد القلم ذات ليس معنى وزيد ذات وقلم لا يملك وانما زيد هو الذي يملك وليس المقصود بثانيهما هو الترتيب يعني المقصود أن أحدهما يملك والآخر لا يملك أو من باب التوضيح نقول الاختصاص الواقع بين ذاتين ثانيهما أو أولهما لا يملك إذا أردنا الترتيب الاستحقاب لا ليس اختصاص واقع بين ذاتين لا هو اختصاص واقع بين ذات ومعنى مثل الحمد لله الحمد هذا معنى ليس ذات والله سبحانه وتعالى ذات فالاختصاص الواقع بين ذات ومعنى هذا يسمى استحقاق وعلى كل إذا أردنا أن, أن, أن, أن نسمي الجميع ملكا فهو قال مملوك وإذا أردنا أن نخص الاستحقاق الذي يكون بين ذات ومعنى ونميزه عن الملك الذي يكون بين ذاتين ثانيهما لا يملك أو أحدهما لا يملك نقول مستحق للمعبود بالحق إذن اللام هنا هي لام تدل على الملك على قول من يرى بأن الملك شامل لكل معاني الاختصاص وهي الاستحقاقي على من يرى أن هناك فرق بين الاستحقاق والملك فالملك بين ذاتين أحدهما يملك والاستحقاق بين ذات ومعنى وعلى القول الثاني فسيكون استعمال الاستحقاق في معنى اللام حقيقة في معنى اللام في قول الحمد لله واستعمال الملك في هذه العبارة لهذه اللام مجاز إذن خلاصة الكلام المبني على الخلاف اللغوي في معنى حرف في معنى التعريف وفي معنى لام الجري نقول إن قلنا بأن, بأن التعريف للجنس سنقول جنس الوصف الجميل مملوك أو مستحق لله أو يقلنا بان التاء بان مقصود بالاستغراق سنقول سنقول كل فرد من افراد الجنس الوصف بالجميل مملوك أو مستحق لله ثم ان قلنا بان المقصود بلام الجري ان صح اطلاقه عليها الملك سواء كان هذا الاطلاق حقيقة اما او مجازا على حسب الخلاف فيه سنقول جنس الوصف الجميل أو كل فرد منه مملوك لله ان قلنا بالتمييز بين الملك والاستحقاق واردنا الكلام على سبيل الحق واردنا اراده الكلام على سبيل الحقيقة فسنقول جنس الوصف بالجميل وكل كل فرد منه مستحق لله ثم فسر لفظ الله سبحانه وتعالى بالمعبود الحق فقال أو مستحق للمعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال على الكمال أي أن له سبحانه وتعالى الكمال المطلق من جميع الوجوه كمال صفاته وكمال ذاته سبحانه وتعالى والحمد الثناء الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لاه هذا في اللغة وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تع... يعني يدل عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره إذن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي ثناء سواء كان, سواء كان... سواء كان في مقابلة نعمة أم لا أما في المعنى الاصطلاحي فإنه فعل يدل على التعظيم هذا التعظيم سببه الإنعام سواء كان الإنعام على صاحب الفعل أم غيره والشكر لغة هو الحمد استلاحا يعني هو فعل ينبئ عن تعظيم منعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره واستلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إذن, يكو إذن, هو إذن, يكو إذن الشكر يكون باللسان يكون بالجنان يكون بالأركان فليس هو فقط قول باللسان وإنما هو بجميع أركان الإنسان بجميع أعضاء الإنسان بجميع ما أنعم الله على الإنسان والدليل وسدل على ذلك بقوله تعالى وطبعا استدلالهم بالبعض على الكل سدل بقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وفي الحقيقة ان موضع الشاهد يبدأ من قوله تعالى اعملوا آل داوود شكرا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادية إلى أن قال وقليل من عبادية الشكور فالشكر يكون بالعمل بالأركان ويكون بالقول باللسان ويكون بفكر القلب والجنان ثم قال وآفر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته ولأن لا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره يعني يقول لماذا قال الحمد لله لماذا لم يقل الحمد للرحمن الحمد للخالق الحمد للرحيم لماذا قال الحمد لله قال هو آثر لفظة الجلالة هو الله قدمها وآثرها دون باقي الأسماء قدمها على باقي الأسماء ولم يأتي بها مع الحمد لماذا؟ قال لسببين أولا إشارة إلى أنه يحمد لذاته كما أنه يحمد لصفاته يريد أن يعلم القارئة والمتعلمة أن الحمد كما أنه يكون لصفات الله فأيضا هو يكون لذات الله سبحانه وتعالى إذ أنه لو أتى بالأسماء التي تشير إلى صفات كالرحمن والرحيم وغيرها قد يفهم من ذلك أن يفهم من ذلك اختصار الحمد على صفاته سبحانه وتعالى ولصفاته سبحانه وتعالى ولكنه أتى بالاسم الأعظم إشارة إلى أن الحمد أيضا يكون للذات كما يكون للصفات السبب الثاني رفع توهم هذا التوهم هو اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره أي أنه لو أتى بأحد الأوصاف قال الحمد للرحمن فقد يفهم من ذلك أن الحمد خاص بهذه الصفة وهي صفة الرحمة وأن الحمد إنما يكون للرحمة فأراد بذلك أن يرفع هذا الوهم بأن أتى بسم الله سبحانه وتعالى ليفهم أنه يحمد لذاته ولجميع صفاته سبحانه وتعالى قال عليه رحمة الله تعالى حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد حمدا مفعول مطلق والمفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال إما أن يكون مؤكدا, أن يكون مؤكداً، أو يكون مبينا للنوع أو مبينا للعدد وهنا المفعول المطلق مبين للنوع والمفعول المطلق يكون مبينا للنوع إما لكونه مضافا أو موصوفا فلذلك قال لوصفه أن يقول إن هذا مفعول المطلق مبين لنوع الحمد لكونه موصوفا بقوله لا ينفد فجملة لا ينفد هي صفة للحمد هي صفة لقوله حمدا وهذا يسوّغ كون, حم كون حمدا مفعول مطلق لبيان نوع الحمد لبيان نوع الحمد قال لا ينفد بالدال المهملة أي غير المنقوط وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها أي كسر الفاء أي لا يفرغ حمد لا يفرغ لا ينتهي أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد يعني أفضل يعني يحمد الله حمدا أفضل ما يطلب حمده وما ينبغي أن يحمد سبحانه وتعالى أن يحمد قال أن يثني عليه ويوصف فهو يقول أحمد الله تعالى أفضل ما يطلب حمده وأفضل ما ينبغي أن يثنى عليه سبحانه وتعالى وأفضل وصف يمكن وصفه, وصفه به سبحانه وتعالى قال وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفة أو, صفته أو حال منه يعني أفضل يجوز إعرابها ثلاثة إعرابات الإعراب الأول أن يكون بدل من حمد فأفضل يجوز أن يكون بدل من قوله حمدا أو صفة فنقول إن أفضل صفة لحمدا أو حال منه اي يجوز ان يكون أفضل حال من من حمد اذا هذه الاعرابات كلها صالحه ل افضل اما أن تكون بدلا من حمد اما ان تكون صفه من حمد اما ان تكون حالا من من حمد قال وما موصول اسمي يعني اسم موصول وفي هذه الحالة يكون معرفة لأن الموصولات من المعارف أو نكرة موصوفة أو نكرة موصوفة والنكرة الموصوفة هي النكرة المخصصة ليست النكرة الموغرة في الإيهام وإنما النكر الموصوفة الوصف خصصها فجعلها أقل إبهاما وخفف من إبهامها بالتخصيص فلذلك وعلى ذلك قدر التقديرين الذين ينبنيان على كون ما موصول اسمي أو نكر موصوفة فقال أي أفضل الحمد الذي ينبغي أن يحمد هذا بناء على كون ما اسم موصول أو أفضل حمد ينبغي حمده به هذا بناء على ما نكرة موصوفة نقف إلى هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين